قدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير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 وصحه وسلامه وسعه رزق فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرف عنا وعن المسلمين اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم اعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك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 ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم اعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انجي المستضعفين في سوريا وبورما اللهم انجي المستضعفين في سوريا وبورما اللهم المستضعفين في سوريا وبورما أنت نصيرهم وأنت عضيدهم وبك يقاتلون اللهم اهزم أعداءهم يا قوي يا عزيز اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله ولا تكل وإذننا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم آمنا في أوطالنا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم من أراد بلادنا وخليجنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك